Inno, <tiny> minä Oh. Is that moving والله ما فهمت ولا والذين اتبعوا الرسول وما جئنا به من بعده ol wa ran ba wa n ya One, In رب ابن قد انتئني من المرثي والمنفئ من رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأطر السماء